على موقع نداء الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهوام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 إنا واحدا نتبعهم إن إذا لفي في ضلال وسع ألقي الذكر عليهم بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر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 أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر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 islam-call.com